Bismillahirrahmanirrahim. Walzariyat zara, falhamilat uqra, faljariyat yusra, falmucismat amra. Inna matu'adul la wa inna dini la waqiy. Wa al hubuk.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 فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت رآته في صروة فصكت وجهها وقالت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 فَمَسْتَطَاعُ مِنْ قِيَامِهِ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ وَقَوْمًا حِمْنٌ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَلِيناها بَأْيِدٍ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاها فَلِعَمَلِ مَا هِدُونَ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 وما خلقت الجند والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن